وكنا قد وصلنا إلى كيفية جمع الاسم جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالما تفضل من القارئ اليوم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله <تصفيق> تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين كيفية جمع الاسم جمع مؤنث سالم كان المفرد بلا تاء كزينب ومريم زت عليه الألف والتاء بدون عملي سواها بدون عملي سواها فتقول زينبات ومريمات وإذا كان مقصورا عمل معاملته في التثنية فتقول فتيات وحبليات ومصطفيات ومتيات في فتاة وحبلة ومصطفى ومتى ومسمى بها مؤنث وتقول عصوات وإذوات وإلوات في عصا وإذا وإلى مسمى بها مؤنث. نقف قليلا نقف قليلاً. إذا نحن اليوم مع جمعي الاسم جمع مؤنث سالما سالما صفة لكلمة جمع بطبيعة الحال. أعطانا في البداية أنه إذا كان الاسم مفرد بله سعاد مريم زينب هند. دعد الى اخره فهذه ما لا اشكال فيها زيدت عليه الالف والتاء يعني علامه جمع المؤنث السالم الالف والتاء تزاد الالف والتاء على المفرد دون عمل اي امر اخر فتقول مثلا في زينب زينبات سعاد سعادات مريم مريمات هند هندات دعد دعدات وهكذا وهذا هذا أمر يعني سهل وميسر. طيب إذا كان الاسم مقصورا يعني في نهاية ألف لازم ما قبلها مفتوح كما معنا سابقا فهذه تعامل معاملة ك يعني معاملة تثنية الاسم المقصور بمعنى إذا كان الاسم ثلاثيا نعيد الألف إلى أصلها الواو أو الياء وإذا كان الاسم أكثر من ثلاثي تقلب الألف ياء دون أن نبحث عن أصلها فإذا كان كانت ثلاثيًا حبلا هذا ايضا حبليات مصطفى هذا غير ثلاثي مصطفيات مثلا هدى هذا ثلاثي أصل الالف راء يا نقول هديات بينما نقول مثلا عصا عصوات عصا عصوات لأن أصل الالف واو مها مهوات مها أصل ألف مشتغلة ممدودة مها مهوات بينما سرعة صدايات لبنى لبنيات لذلك قال هنا حبلى حبليات ومصطفى مصطفيات ومتى اذا سميت فيها مسمى بها مؤنث تقول مكيات واذاوات وإلاوات من اذا لاحظوا ألف الفاء الف ممدوده فتقول اذاوات تقلبها واو الى ايلاوات ايضا وهذه سبقنا ناقشناها اذا سبق الاسم المقصور الاسم المقصور يجمع جمع مؤنث سالما إذا كان ثلاثيا تعاد الألف إلى أصلها ثم تضاف الألف والتاء تزاد الألف والتاء وإذا كان الاسم أكثر من ثلاث رباع فأكثر فتقلب الألف ياء وتزاد الألف والتاء نعم وكذا إذا كان ممدودا أو منقوصا تفضل وكذا إذا كان ممدودا أو منقوصا فتقول صحراوات وقراءات وعلباوات أو علباءات وكساءات أو كساوات وتقول في قاض مسمى به مؤنث قاضيات وإذا كان المفرد مختوما بالتاء طيب قبل ما نقول المختوم بالتاء نقف قليلا عند الممدود والمنقوص لدينا الممدود والمنقوص قال أيضا تطبق على كل منهما قاعدة التثنية قاعدة التثنية طبعا تذكرون بأن الاسم الممدود إما أن تكون الهمزة أصلية وإما أن تكون منقلبة عن أصل أو تكون زائدة للتانيث أو تكون للإلحاق أو تكون للإلحاق فإذا كانت أصلية تبقى على حالها في جمع في السالم كما في التسمية نقول مثلا ضياء ضياءات ضياءان ضياءات هناء من هناء هناء, هناء, هناء هناءات إنشاء إنشاءات إنشاء إنشاءات إنشاء قراء قراءات هذه أصلية هذه أصلية طيب إذا منقلب عن أصل إذا منقلب عن أصل فيجوز الوجهات يعني يجوز أن تبقى ويجوز أن تقلب واوا مثلا رجاء تقول رجاءات ورجاوات. فإنه من رجوة رجاء يرجو فالهمزة هو واوية كساء ان كساء يكسو كساء اصبوع هنا ايضا نساع تقول كساءات ويصح ان تقول كساوات رداء تقول رداءات ورداوات هذا إذا كانت منقلبه عن اصل طب اذا كانت زائدة للتانيث زائدة للتانيث مثل هنا عطانا مثل صخراء تقول صخراوات تقول صخراوات تتنبا هنا نتنبه هنا إذا كان يعني المزيد للتانيث صفة مثل كلمة حمراء مثل كلمة حمراء لا تجمع جمع مؤنث سالم لا تجمع جمع تكسير حمر بيضاء بيد صفراء صفر يعني هذه صفة هذه صفة يعني الصفات التي تكون فيها الهمزة للتانيث تجمعوا جمع تكثير ولا تجمعوا جمع مؤنث انسان بينما الاسماء تجمعوا جمع مؤنث انسان هذا إذا كانت الهمزه للتانيث أما إذا كانت للالحاق فيجوز الوجهين كما مربعنا سابقا و هنا علباوات علباوات حربا مثلا حرباءات و علباءات و علباوات الى وعطانا مثلا قاضي اذا سمينا فيه مؤنث بتقول قاضيات هذا في المنقوص في المنقوص المنقوص تطبق عليه ما تطبق في المثنى إذا كانت الألف محذوفه محذوفها تعاد قاضي قاضيات قاضيات قاضي قاضي قاضي إذا كان سميت علم قاضية أيضا هي فيها نهاية تاء تطبق عليه قاعدة في نهاية تاء أيضا تعذف الثاء وتضيف الألف والتاء نعم هذا بالنسبة للممدود والمنقوص واضح أيضا إذا الياء محذوفه تعاد وإذا موجودة تبقى وتضاف الألف والتاء نعم الآن انتقل إلى الاسم المفرد المختوم بالتاء تفضل قال وإذا كان المفرد مختوما بالتاء زائدة كانت كفاطمة وخديجة أو عوضا من أصل كأخت وبنت وعدة حذفت منه في الجمع فتقول فاطمات وخديجات وبنات وأخوات وعدات الاسم مست... الآن المؤنث تأنيث لفظي الاسم المؤنث تأنيث لفظي يعني بإضافة تاء التأنيث عليه سواء أدل على مذكر أم على مؤنث تحذف هذه التاء وتضاف الألف والتاء المفتوحة تحذف التاء المربوطة وتزاد على الاسم الألف والتاء المفتوحة فاطمة فاطمات خديجة خديجات آمنة امينات أخت و بنت هذا يعني عوضا من اصل لانه أخت و بنت بنت من, من اصلها بنوى يعني هذا يقولون ان الاصل هو بنوى بنت بنوى نقلت من بنوى فعل الى فعل بنت فعل لاحظوا الوزن بنت فعل بنوى الاصل فيها من فعل ثم أبدلوا, أبدلوا لام الكلمة اللي هي الواو أبدلوا هذه الواو تاء وليست التاء فيها بعلامة تأنيس هذه التاء ليست بعلامة تأنيس العاصم يعني مقلبة هذه عن الواو قال سبوا يقول لو سميت رجلا ببنت لصرفتها معرفة ولو كانت تاء للتأنيس من صرف الاسم؟ كانت مؤنس يعني هناك قصد بها المذكر فلما قصد بها المذكر جاز صرفها جاز صرفها نعم يقول هنا في ايضا الدكتور المعتني بهذه الطبعه يقول ان سيبواي قد تسمح في بعض الفاظه فوصفت التاء في بنت بأنها علامه التانيث يعني هو قال بأنها ليست علامه التانيث لكن في بعض المواقع تسمح وقال بأنها علامة, بأنها علامة تأنيس ويقول هذا نوع من أنواع التجوز في اللفظ والتسمح في اللفظ لأنه يعني ربما أرسله سهوا أو غفلا لأنه صرح بأن هذه التاء منقلبة وليست تاء التأنيس نعم إذن يقول الآن في الجمع البنات وأخوات وعيدات لعظتم كلها ضفنا الألف والتاء طيب طلحة طلحة الآن هذا مؤنث نيس لفظي نقول أيضا طلحة في التاء ونضيف في الألف والتاء ثمرة ثمارات شجرة شجرات نسابة نسابات أيضا علامة علامات كل هذه في آخر آه، يعني آه، التاء ولو التاء هنا زائدة للمبالغة طبعا في علامة ونسبا كما مر سابقا التاء هنا زائدة للزيادة في المبالغة لأن أصل نسبا وعلامة الأصل في الوزن فقال هو المبالغة فتأ هنا لزيادة المبالغة وتأكيد المبالغة لتاكيد المبالغه هنا في يعني التنويه ان في بعض الكلمات أيضا التي يعني تنتهي بكائن مربوطة لكن لا تجمع جمع مؤنث سالم مثل كلمة شفة شفاء هذا منتهي بتاء وهي اسم فتجمع على شفاء شات أيضا منتهي بتاء لا تجمع وأنثى إذن ما تجمع بجمعات تكسير شياه أما أيضا منتهي بتاء تقول إماء أمة تقول أمم تقول أمم الآن عن إمرأة مثلا إمرأة تجمعوا على نساء في نهاية تاء لا يخطر في البال أن تجمعوا بالألف والتاء إمرأة تجمعوا على نساء ونسوة ونسوان تبعتم آه ملة مثلا ملة في أخرة تاء لا تجمعوا على ملع تجمعوا على ملع بينما نلاحظ صفة غير العاقل مثلا صفة غير العاقل راسية جبال راسية تكون راسية تا. تجمعوا بالالف والتاء توضع التاء وتجمعوا بالألفين والتاء جبال راسيا أيام معدودة أيام معدودات تجمع ألف أيضا بالألف تا التاء وتضاف وتزداد الألف والكاء <تصفيق> نعم لأن ينتقل الآن إلى بعض أيضا دقائق الأمور في جمع المؤنثي السالم من الآن من الاسم الصحيح المنتهي بالتاء أو غير منتهي بالتاء الاسم المقصور الاسم المقصور المنقوص الاسم الممدود الآن يدخل الان في بعض المسائل الأخرى التي يمكن ان تلتبس على البعض تفضل ومتى كان المفرد اسما ثلاثيا سالما العين ساكنها مؤنثا سواء ختم بتاء او لا جاز في عين في عين جمعه المؤنث الفتح والتسكين وإتباع العين للفاء الا ان كانت الفاء مفتوحه فيتعين الاتباع واما قول بعض العذريين وحملت زفرات الضحى فاطاتها ومالي بزفرات العشي يداني بتسكين فاء زفرات فضروره أو كانت لا لام مضموم الفاء كدمية أو لام مكسورها واوا كذره في... فيمتنع الاتباع، فنحو دعد وجفنة بفتح فائها فيتعين فيه الفتح في الجمع ونحو جمل وبسر بالضم وهند وكسرة بالكسرة فيجوز فيه الثلاث ونحو دميه بالضم وذروة بالكسر يمتنع فيه الاتباع وشذة جريوات بكسر الراء اما الصفة ك أو او الرباعي كزينب او معتل العين كجور او مضعفها كجنه بتثليث الجيم او متحرك أو متحرك او متحركها كشجره فلا تتغير فيها حال العين في الجمع خالتكم <تصفيق> الان <تصفيق> الان متى كان الاسم المفرد اسما ثلاثيا هو الميز بين الاسم الثلاثي وبين غير الثلاثي بين الرباعي إذن هنا نلاحظ ان الشيخ ميز في الاسماء بين الاسم الثلاثي والاسم غير الثلاثي الحديث في البدايه هو عن الاسم الثلاثي اذ قال وما كان اسم المفرد اسما ثلاثيا اسم ثلاثي المؤلف من ثلاثه احرف سالم العين ساكنها يعني الفعل العين سالم ليست حرف إلا وسكون فعل ساكنها مؤنثا طبعا الاسم يدل على مؤنث سواء ختم بتاء أو لا يعني سواء كان مختوما بتاء أو غير مكتوم بتاء جاز في عين جمعه المؤنث جاز الفتح والتسكين وإتباع العين الفاء جاء في عين جميع في عين الكلمة في الجمع يجوز الفتح والتسكين واتباع العين الفاء نأخذ مثلا غرفة غرفة, غرفة. مثلا خطوة نقول غرفات وغرفات وغرفات كيف أولا نأخذ واحدة واحدة جاز في عين جمعه المؤنث الفتح غرفات غرفة غرفات طيب تسكين غرفات الإتباع غرو غرفات غرفات ااا مثلا آآ لنفترض رحلة, رحله رحله رحلات رحلات رحلات تبعتهم يعني بكسر يجوز فيها الاوجه الثلاثه يجوز فيها الاوجه الثلاثة هذا في عين جمع المؤنث في عين جمع المؤنث تبعتم هذا اذا كان الاسم ثلاثي اسم ثلاثي سالم العين عين الكلمه ليس ليس حرف الا وهو ساكن غره خطوه خطوات خطوات خطوات سدرا سدرا فعل سدرا سدرا سدارات سدارات رحلة رحلات،, رحلات رحلات رحلات يعني الفتح والتسكين وإتباع حركه الحرف الذي حركه الفاء في الكلمة ف. الكلمه الا اذا كانت الفاء مفتوحه اذا كانت فاء الكلمه مفتوحه مثل دعد مثل كلمه دعد مثل جفنه حفنة ضربه زفره هذه ساكن الوسط لكن فاء الكلمه مفتوح فاء الكلمه مفتوح هذه قال فيتعين الاثماع يعني تقول دعد لا يصح ان تقول دعدات دعدات تتبع العين الكلمه فاء الكلمه فاء الكلمه مفتوح يجب أن تكون هنا مفتوحة دعدات جفنة جفنات خفنة خفنات ضربة ضربات زف زفرة زفرات لذلك ماذا قال هنا وأما قول بعض المعذريين شعراء العذريين وحملت زفرات الضخا لأفصح يقول زفرات تسكن هنا عين الكلمة زفرات. قال هنا بتسكين فاء زفرات هذا ضرورة. يعني التسكين هنا للضرورة الشعرية. التسكين هنا للضرورة الشعرية. طيب هذا إذا كانت فاء الكلمة مفتوحة فوجب الإتباع. يعني تكون عين الكلمة مفتوحة. تكون عين الكلمة مفتوحة. طيب إذا كانت كانت لام مضموم الفاء أو كانت لام مضموم الفاء ياء يعني الفاء مضمومة ولام الكلمة ياء دمية لاحظوا دمية فاء الكلمة الدال ضمه وآخر آخر حرف الياء دمية ماذا نقول نقول فيمتنع الإتباع لاحظوا أو لام مكسورها واو كثيرة يعني بداية ابتدا الف الكلمه كسره ف الكلمه وقبل الاخير واو فهذه يمتنع الاتباع يمتنع الإتباع فتقول دميات ودميات يعني يصح التسكين العين وفتح العين دميات ودميات ككلاسه دم كذاتهم ايضا مثلا ذروه ذروه فاء الكلمه مكسوره ذي ذال وآخر الكلمة الواو ذروه فتقول ذر تقول آه... ذروات وذيروات لا يقول أن تكون ذريوات، لا يجوز الاتباع لا يجوز الإتباع إذن دمية دميات ودميات ذروه ذروات وذيروات فلا يصح الاتباع غير رحلة غير رحلة مكسورة, الرحلة مكسوره الفاء لكن اللام الكلمة حرف صحيح رحلة لام بينما ذروة لام الكلمة وو لام الكلمة وو أعطانا أمثلة الآن قال مثل دعد مثلا دعد ثلاثي ساكن العين لكن مفتوح الفاء دعد يجب أن تقول دعدات هذا يجب الاتباع هنا أيضا جفنك كما ذكرت قبل قليل فتقول جفانات لا يصح تقول دعادات أو دعودات لا صح دعادات دعادات دعادات دع جفنا جفنات خصلة خصلات زفرة زفرات ضربة ضربات كما ذكرت قبل قليل إذا هون يتعين فيها الفتح في الجمع لأن فاء الكلمة مفتوحة وعين الكلمة ساكن ففي الجمع تكون عين الكلمة أيضا مفتوحة طيب جمل الآن عين الكلمة مضمومه والوسط ساكن جمل وبصرة أيضا المضموم الفاء الكلمة الباء وعين الكلمة هو السين سكون وهند الآن مكسورة الفاء الكلمة الهاء وساكنة العين كسرة أيضا مكسورة الكاف وساكنة الكاف اللي هي عين اللي هي فاء الكلمة وعين الكلمة سكون يجوز فيه الثلاث يعني جمل تقول جملات وجملات وجملات بالاتباع. بصرة بصرات وبصرات وبصورات. هند هند هندات هندات هندات, هندات على الاتباع. كسرة كسرة كسرات كثارات كثيرات بالاتباع بالاتباع مثل الرحلات قبل قليل رحلات رحلات رحلات نعم ونحو دمية لأن دمية مرت معنا لأن هذه دمية الان أولها مضموم واخرها حرف لف آخره لاء ماذا تقول تقول دميات ودميات لا يصح الاتباع هنا يمتنع الاتباع وذروة كما مر أيضا ترى الشيخ أيضا لا يجوز الاتباع تقول ذروات وذيروات ذروات وذيروات لأن الاتباع يمتنع فيها قال أتت جيروات هذا من باب الشذوذ من باب الشذوذ الجيروات هو يعني جرو الكلب والاسد وما إلى ذلك نعم. بكسر الراء هذه أتت ديري ديري هذا على غير قياس يعني هذه شافة انتهى الآن من الثلاثي الاسم المفرد الثلاثي الوسط ساكن العين مع تغيير حركة الفاء ومع الانتباه إلى لام الكلمة إذا كان صحيح الكلمة لام الكلمة صحيحا حرف صحيح أو كان واو او يع لكن إذا كان هذا إذا كان صفة مثل ضخمة مثلا قل أما الصفه كان ضخما أو كان الاسم كان اسمه رباعيا مثل زين مثل سعاد هذا رباعي أو كان العين حرف علة مثل جور كان عين حرف علة كجور أو العين مضاعفة مثل جنة جنة مضاعفة م مضاعفة بتسليس الجيم جنة يعني نقول جنة وجنة وجنة طبعا المعنى يختلف لكن قال سواء قلت جنة أو جنة أو جنة هذا بيدي ثلث الجيم أو متحركها كشجرة في الجيم متحركه شجرة هناك الجيم مشدده هنا الشجرة الجيم متحركه فلا تتغير فيه حالة العيد في الجمع يعني كيف لا تتغير؟ يعني جنة جنات جنات جنات شجرة شجرات ما بتتغير حركتها مفتوحه مفتوحه مشدده مشدده تبقى على حالها في في الجمع ايضا يمكن ان نضيف الى ما ذكره الشيخ بانه يجمع جمع مؤنث سالما مصغر غير العاقل مصغر غير العاقل تقول فلس مثلا فلس فليس كيف تجمع فليس فليس فليسات جمع مؤنث سالم فليس طيب درهم دريهم دوريهمات دوريهمات دينار صغر دينار دوني نير فتقول دوني نيرات وهكذا وأتت على السماع مثلا أم, أم أتت على السماع امهات للبشر للأناسي وامات لغير الأناسي يعني تقول أمات الكتب وامهات المسلمين وأمهات المؤمنين بعضهم فأمهات جمع أم وأمات جمع أم لكن قالوا وهذا في الرأي الراجح طبعا أن أمهات للأناسي للناس للبشر وأمات لغير الأناسي لغير البشر أيضا لدينا بعض الأسماء مما لا يعقل مما لا يعقل خاص الأسماء المصدرة بابن بابن أو ذو يعني مثلا ابن آوى كيف تجمع ابن آوى؟ تجمع ابن على جمع مؤنة سالم تقول بنات تقول بنات آوى ابن عرس ايضا تقول بنات عرس ابن مخاض تقول بنات مخاض ابن نعش مر معنا قبل قليل بنات نعش بنات نعش ذو القعدة في الجمعة هذا تقول ذوات القعدة ذو الحجة تقول ذوات الحجة أحيانا في جمعة مؤنث يكون في جمع الجمع بيت بيوت تجمع بيوت بيوتات رجل رجال تجمع الجمع التكسير هذا جمع جمع جمع رجالات وهكذا مثلا لدينا رمضان مثلا لاحظوا رمضان تجمع رمضانات تجمع رمضانات وطبعا تجمع أرمضة أيضا <تصفيق> تجمع رمضانات وتجمع أرمضة وشعبان تجمع شعبانات وشوال تجمع شوالات ومحرم أيضا تجمع محرمات جمادى تجمع أيضا جماديات وهكذا إذن هذه يعني نتنبه إليها إن شاء الله تعالى و يعني البحث هذا فيه أيضا ممكن التوسع فيه ممكن التوسع فيه وأنصح بالعودة إلى المستقصى كتاب المستقصى في المتصريف للدكتورة لطيف الخطيب حفظه الله ففيه توسع في هذا المجال هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته